يقول حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه ونحن نقوله بصيغة الجمع اللهم إليك شكوا يا فقوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربنا إلى من تكلنا إلى بعيد يتجه أمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا إن لم يقم بك علينا غضب فلا نفالي ولكن عادي تقري أرجالنا نعود بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة لأن ينزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك لك العجبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة لنا إلا بك ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله درسنا اليوم مع صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابين جليل ومثل وقدوة للمسلمين أجمعين في كل زمان ومكان نسان حي عملي صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتخر به كل مسلم يفتخر به أنه يد من أيدي من أياد الله العليا وليست من الأياد السفلى يد تعودت على بذل الخير يد تعودت على كل شيء جميل لله أولا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي أسلم في بدايات الإسلام وقبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أبو الأرقم صحابي يتعلم منه كل إنسان كل شيء لا مش أبو بكر أبو بكر دعو, دعو السنة كاملة عشان نعطيه حقه نعاوز درس سنة يقعد مش اقل من شهرين تلاتة اربعة ولكن هذا الصحابي مثل اعلى مثل مثل للبثل للعطاء للانفاق في سبيل الله وبرضه كذلك الفاروق عمر يحتب الى دروس ودروس ودروس هنحاول باذن الله نجهز نفسنا كده بس مش حاليا مش دلوقتي ولا علي بن ابي طالب ولا عثمان صحابيهم ولا أثنان لا صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا أبا, يا أبا محمد صحابي أصيب يوم أحد انت هاد مجرم يا بو صفا باش صح معليش لما أرزك أنا كلمة مجرم كده. بس قانا هو أبو عبد الرحمن بن عور معلش ليش ما <تصفيق> عبد الرحمن بن عوف هو أبو محمد وصبا يوم أحد وبيه عربي بسيط ألقبه ببزنس من بزنسنام المسلمين الأوائل رجل أعمال من التراث الفريد. رجل أعمال من الطراز الفريد ولكن مختلف عن الرجال الأعمال الذين نراهم الآن رجل أعمال من الطراز الأول من الطراز الأول ينفق ماله في سبيل الله يجهز جيوشا يقاتل في سبيل الله يصاب يوم أحد تسقط أسنانه يصاب عارك في إحدى قدميه، يرفض النصف المال ويرفض المرأة الجميلة ويقول دلوني على السوق أين سوقكم؟ رجل حينما يدخل يده في شيء لو رافع حجرا لوجد تحته ذهبا وفده وعبد الرحمن بن عوف صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشره رسول الله بأنه سوف يأتي ويدخل الجنة حبوا وحبوا يحب الطفل الصغير على يديه وقدميه أو حب السهم يعني انطلق السهم يعرف طريقه. يعني تخيل معايا الطفل الصغير لما يحب ويجري على شيء معين عارف هدفه يجري على لعبه انا شوكولاتي على, على بسكوتي على عارف عارف هدفه كذلك عبد الرحمن بن عوف يحب إلى الجدي حبوا يعرف طريقه أصاب السهم انطلق أرضا وانطلق يعرف طريقه عارف طريقه وسكته هو عبد الرحمن بن عوف ابن عبد الحق وعبد الرحمن ابن عبد عوف ابن عبد الحارث ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لوئي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر من كريش من كنانة وامه الشفاء بنت عوف ابن عبد الرحمن ابن عبد ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فار ابن مالك ابن النضر سلسلة متواصلة اشتركت تماما مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مالك ابن النضر وهم وهي من قريش قريش من نسل قريش قالوا انه ولد بعد عام الفيل بعشر سنين اتولد بعد عام فيه العشر سنين، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبره بعشر سنين الفرق بينه وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين من أوائل السابقين في الإسلام. أسلم قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقام ابن عبد الأرقام. كان يقال ويسمى عبد عمر ولكن لقبه وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن هاجر الهجرتين الحبشة وشهد بدرا، وشهد مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوان وارسله رسول الله إلى دومة الجنبا ففتح الله عليه وأذن له النبي في أن يتزوج ابنة ملكهم اسمها التماضر أو تماضر بنت الأصبغ الكلبي كان عبد الرحمن عبد الرحمن بن عوف له مكانة ومنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حقه رسول الله إذا فتح الله علينا بالشام فهي لك عبد الرحمن بن عور ذات يوم والمدينة هادئة ساكنة يقترب عبد الرحمن بن عوف من مشارفها وأخذ الرمال والأتربة تتعالى، يعني الرمال والأتربة تتعالى في الجو، حصل في الجو في التراب ورمال وريح. ودفعت هذه الريح والأمواد الريح هذه الأمواد غباراً أصفر أنا بسأل هأفق عند كل جزئية وأسأل عشان إيه؟ وهبسط المسألة أنا بقول ساعات كده انتظر عربية وبعد كده ببسط المسألة ما تتخضوش يعني. سيدنا عبد الرحمن بن عوث يدخل للمدينة وغبار قافلة تتحرك أرجل الإبل والدمال والخيل أصابت الرمال وأصابت في عفرة وحسب الناس أنها عاصفة تكنس الرمال وتذروها ولكنهم سرعان ما وجدوا قافلة كبيرة وديدة كان قوام القافلة سبعمائة راحلة سبعمائة جمل، ناقر كلها تحمل وكلها محملة بالخيرات تزدحم شوارع المدينة وترجها رجا تخيل معايا سبعمائة جمل يتحركون كلهم محملون بخير الله عز وجل تخيلوا هتعمل إيه في المدينة سبعمائة جمل؟ بيتحركوا يدخلوا المدينة ونادى الناس بعضهم بعضا ليروا هذا المشهد العظيم الناس بنادي بعض تعالوا نبص نشوف ايه اللي حصل ايه اللي حصل ده زلزاج ده ولا بركان ولا ايه بالزر قال لك لا وتسأل أم المؤمنين هائشة رضي الله عنها ما الذي يحدث في المدينة ماذا حدث وعجيبت إنها قافلة لعبد الرحمن بن عوف جاءت من الشام تحمل تجارة له دقية من الشام تحمل تجارة لعبد الرحمن بن عوف أم المؤمنين بتسأل إلا حصل في المدينة خير في إيه فخبروها أنها قافلة قوامها سبعمائة ناقة سبعمائة جمل محملة بخيرات الله عز وجل قافلة لمن؟ لرجل أعمال المسلمين لرجل أعمال الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لبزنس سمان المسلمين الأوائل عبد الرحمن بن عوف. قالت أم المؤمنين قافلة تحدث كل هذه الرجة قافلة تعمل الرجة دي كلها أدل يا أم المؤمنين إنها سوء ومئات راحلة وهزت أم المؤمنين رأسها وأرسلت نظراتها الثاقبة بعيدا كأنها تبحث عن ذكرى مشهد رأت ثم قالت إئ أنا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوى تقول أم المؤمنين حينما أبلغت, أبلغت بأن هذه القافلة لعبد الرحمن بن عوف معرفة إن القافلة دي لعبد الرحمن بن عوف وتحمس عبارة عن 700 راحلة دابة قالت سمعت أنا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حظها انا شفت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول انا شفت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوة يعني زي اللي عرف طريقه بالضبط سهم منطلق ناحية هدفه هدفه اتجاه ناحية الجنة ويخبره صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عمر المقولة السيدة عائشة رضي الله عنها فيتذكر أنه سمع افتكر أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث أكثر من مرة وأكثر من صيرة أكثر من روايا وقبل أن تفض وتهبط و ويضع وتضع القافلة لا عليها من حمولة قبل ما يفتح وينزل البضاعة بتاعته يذهب إلى بيت السيدة عائشة وقال لها لقد ذكرتني بحديث لم أنسه انت فكرتني قبل ما يفتح وينزل البضاعة بتاعته يروح لبيت السيدة عائشة يقول لها لقد ذكرتني بحديث لم أنسه أنا مش نسيه الله طب انساه ازاي وسيدنا رسول الله بيبشر واحد من صحابته بالجنة حموا كيف أنساه؟, انساه ازاي واحد بيبشر بالجنة وينسى مستحيل ثم قال اما اني اشهدك ان هذه القافلة باحمالها واقطابها واحلاسها في سبيل الله عز وجل قافلة وهمها سبعمية جابة يهب القافلة لله رب العالمين في سبيل الله للفقراء للنساكين اليتامى للأرامل لبيت الله لكل شيء إيا لله رب العالمين عرفت إزاي, إزاي سيدنا رسول الله ألف حقه يدخل الجنة حبوة من من رجال الأعمال بيفعل ذلك؟ من الرجال الأعمال بيمهد الطرق يبني مزلقانات تمنع من نزيف الدماء هذا هو عبد الرحمن بن عوث لو كان بيننا اليوم لنصنح الحال الكثير رجل أعمال لا يتاجر لا يغش في تدارته رجل أعمال عاش في حضرة وفي كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغش في تجارته بل يتركها ويثبها لله جميعا في سبيل الله ما بيتجرش في الفرز الثالث والرابع والخامس والسادس ما بيغشش ما بيباش تجارة بيزة وتجارة فزدة وتجارة ملوثة لا ينتجرش فيما حرم الله عز وجل ينتاجر في الحلال وبتجارته في الحلال يهبها لله عز وجل سبعمائة جمال سبعمائة دابة يهبها لله رب العالمين لله رب العالمين يوهبها المين سيب في سبيل الله ده مثلا لكل رجل أعمال لا يخشى الفقر لا يخشى نفاذ المال لأن الله هو ربنا أما إني أشهدك أن هذه القافلة بأحمالها وأقتابها وأحلاسها كل شيء في سبيل الله عز وجل وتوزع الحبولة صباحة راحلة على أهل المدينة وما حولها في مهرجان بر عظيم لا يفعله إلا عبد الرحمن إلا عبد الرحمن بن عوف ومن في أمثال عبد الرحمن بن عوف تاجر ناجح تاجر أمين تاجر صادق تاجر مؤمن يخاف الله عن سواده يصدق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الصادق مع القرام البارع عبد الرحمن بن عوف يدخل الإسلام مبكراً. يدخل في زمرة أبي بك وعمر وعثمان وعثم أبي بك وعثمان والزبير وطلحة وسعد بن أبي الطاس منذ أن أسلم حتى لقى ربه وهو ابن خمسةٍ وسبعين عاماً مميوزك لكل مسلم سل يخاف الله رب العالمين لا يتاجر في أخوات الناس لا يحتكر سلعة ما بيحتكرش سلعة ما بيعطاش السوق بلغة يومين دون يعطاش السوق يحتكر السلعة ويخزنها عنده في المخازن بتاعته وبعد ذلك يتاجر بها ويوعع لي أصارها. لا. ده بيطلقها ويسيبها لله رب العالمين. من أجل ذلك بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من العشرة المبشرين بالجنة وجعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أصحاب الشورى الستة وجعله من الذين يخلفونه من بعده وشهد عبد الرحمن عبد الرحمن بن عوف الهجرة إلى الحبشة وعاد إلى مكة وهاجر إليها في هجرة الحبشة الثانية ثم هاجر إلى المدينة وشهد الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نعم أسلم على يد أبي بكر فان هو عثمان بن عثان والزبير وطلحة وسعد بن عبد القاص يقول في نفس حق نفسه بيقول بيشهد في حق نفسه بيقول يقول لقد رأيتني ولو لو رفعت حجرا لوجدت تحته فضة وذهب أنا لو رشيت حجر ألاقي تحت فضة وذهب بيعترف بنعمة الله عز وجل بيحدث بنعمة الله عز وجل بيشكر نعمة ربنا عز وجل في ناس كده ربنا افراد عليها الخير يرفع يحط ايده في الشيء يتقل الذهب سبحان الله يحط في ايده في حاجة ربنا يفتح عليه من اجواب رحمته هو عبد الرحمن بن عوف من هؤلاء الاصناف بل من اوائل الاصناف يقول في حق نفسه لقد رأيتني لو رفعت حجرا لو وجدت تحته فضة وذهب ان لو شئت حجرا فضة وذهب تحته مبروك شخص مبروك شخص في ايده خير شخص ربنا اصابه بالرزق لم تكن التجارة في عرف عبد الرحمن بن عوف شرخ او احتكار او تديس حق باطل او تجارة مخوطة بالحلال والحرام او تجارة حرام ويقولك لا تجارة حلال زي ما الناس مثلا بتقول المخدرات يقول لك دي تجارة أعشاب والبنك وخلافة يقول لك ايه لا دي تجارة أعشاب ده عشب ده احنا بنتجر في عشب حلال لا التجارة عند عبد الرحمن بن عوف تجارة واضحة تجارة حلال تجارة ما فيهاش احتكار لان المحتكر ملعون تجارة ما بيتجرش وقت الازمات يعطش السوق بعد كده يعلي الاسعار زي ما هو عاوز آسف لا عبد الرحمن بن عوف كان تاجر مسلم بحق تاجر يقول ما يفعل ويفعل ما يقول نزيل ومن دول لأ رجل ينطق بلا إله إلا الله وينطق بالأحاديث والآيات وتيجي تعمله تجاريا للأسف زي المثل المصري القديم اللي بيقول لك من بره الله الله ومن دوله وإيه يعلم الله يعني من بره جميل وشكله حلو لكن تيجي تعمله من دوله مشكلة المشاكل لم يكن حريصا على الناس عبد الرحمن ابن عوف ما كانش عامه يكنز الذهب والفضة لأنه عارف أو الذين يكنزون الذهب, يكنزون الذهب هو الفضل. عارف لكن لا وهدفه شيء واحد بس تسخير الأموال لخدمة الله ورسول الله وخدمة فقراء المسلمين وقت الصلاة يصلي وقت الغزر يجاهد وقت التجارة يتاجر وامتدت قوافله إلى كل أنحاء البلاد إلى مصر والشام كلها محملة بكل ما تحتاج إليه جزيرة العرب من كساء وطعام انا عاوز اقفز غيارة كده بس عشان الناس سرحت مني انا شايف الناس سرحت واللي معاك كوبات شاي بيشربها او فنجان قهوة او سندوتش اقول لي يا رجل يا طفز اصبر او ما خلص الايه البس وحي لله وصلى على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم سيد عبد الرحمن ابن عاوز اسلام أسلم أنت أسلم أنت سيدنا عبد الرحمن بن عوف أسلم أنت متى أسلم على يد من أسلم سرحته من أجد العصايا شغل دور العصايا ماشي رد زكى بحسين صح على يد أبو بكر كمان وكان من أوائل المسلمين الذين أسلموا تمام صح تمام من أوائل المسلمين الذين أسلموا على يد رسول الله على يد أبي بكر رضي الله عنه طيب سيدنا عبد الرحمن بن عوف هل هاجر الحبشة أم لا؟ <تصفيق> <تصفيق> أنا هبأ ورها لك وحسمت إلاش. سيدنا عبد الرحمن النعوف. هاجر الحبشة أم لا؟ وال وهاجر الأولى ولا الثانية؟ الأولى ولا الثانية؟ هاجر الأولى ولا التنين حجر الأولى ولا التنين وهاجر الهجريتين الحبشة الأولى والتانية. وهاجر إلى المدينة والاثنين وهاجر إلى المدينة وكان تاجرا بحق يضع ي... الطواب اصبح في يده ده. الطواب في يده اطلع ده مثل أعلى لكل رجل أعمال يبغي الحلال في ماله مثل أعلى لكل رجل أعمال يريد أن يبارك الله له في ماله ينفق في سبيل الله يتبرع بسبعمية دابة عليها من خيرات الله عز وجل لله رب العالمين ويشهد على ذلك أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها في سبيل الله وتذكره بأنها سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوة طيب. لما سنة معنا انا بعمل ايه في الاول بس كده عشان هعمل ايه بس ما نلاقي مش لقى حد يجاوب معايا طيب عبد الرحمن بن عوف لما سمع ما قولت السيدة حائشة الله عنها وقبل ما ينزل التجارة بتاعته على الارض عمل ايه رحفين رحفين رحفين رحفين عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوفين راح اقول أفكركم راح للسيد عائشة رضي الله عنها قبل ما ينزل الحمولة من على الدار بتاعه. الله يبارك فيك يا حسين لا لا لا انت لك حاجة حلو لك حاجة حلو لا ما خلاص انت لك حاجة حلو لك حاجتين جد عندي بتاع المرة الجمعة والمرة لقد ذكرتيني بحديث لم أنساه أنتوا كيف فكرتيني بشيء أنا مش نسي أبدا إزاي أنساه واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرني بالجنة وأنساه مستحيل أشهدك أنها هي لله رب العالمين دي لله في سبيل الله رب العالمين شوف العظمة شوف العظمة بتاعت صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبحان الله هو عبد الرحمن بن عوف من المبشرين بالجنة ولا لأ؟ عبد الرحمن بن عوف من المبشرين بالجنة ولا لأ؟ آه يا سبحان الله يا سبحان الله محتاجين دلوقتي والله العظيم المسلمين في كل البلاد ال... في كل البلاد من يفعل هذا تمام من العشر في بالجنة ونتذكر جميعا مشهدا وموقفاً لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. مشهد لا ينساه أحد منا حينما يقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة إلى المدينة، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة عمل ثلاث حاجة. اساسية معلش هنخرج عن درسنا حاجة بسيطة بس صغيرة ونرجع تنع على الطول بس ايه واذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بس حتة بس بمناسبة بس الهجرة وبرضه في سياق عبد الرحمن بن عوف. ودي نقطة مهمة اساسية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان عبد الله بن عريق في كل الهجرة دروس وفي كل درس وكل لمحة منها درس نتعلمه ونستفيد به في كل شيء استعان عبد الله ابن قريقة ومشرك نعم أيوة مشرك مشرك ويستعين به رسول الله صلى الله عليه وسلم طب ازاي اه مشرك لا يهودي ولا نصران ولا مسيح يعني ايه مشرك يعني كافر بسيدنا رسول الله وبالله عز وجل يعني بيعبط صنع يشرك بيعبد من دون الله الهة من دون الله عز ولا عذ بالعلم ويستعين به رسول الله ازاي سيدنا رسول الله يستعين به ده مثل وبيعلمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاي الواحد يستعين بغيره شوف مش بيهودي او اهل كتاب لا ده مشرك مش ده درس نتعلمه من سيدنا رسول الله اه ده درس هاجر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلمحه بسيطه بس كده معلش عذرا اني خرجت عن الدرس يا سيدنا رسول الله وياسس ثلاث حاجات المسجد انه المهاجرين والمعاهدات بين اليهود وبين, وبين اليهود وغير المسلمين نركز على كلمه المؤاخاه المهاجرين والانصار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجر وأنصار. عشان يوزيد الطبقاء الايه يدول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرقة والوحشة بين المسلمين بعضهم البعض مهاجرين تركوا بيارهم لازم يحصل تأليف ايضادة الفرقة والقبلية والعصبية بين المسلمين بعضهم البعض ده جزء بقوم ارجع واقول ان سيدنا رسول الله فاكرين سيدنا لما قلنا في سيدنا مصعب بن عمير بن عمي ان سيدنا رسول الله بعته الى المدينة عشان يمهد لمديق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكرين الجزئيه دي وفاكرين زكاء ودهاء مصعب بن عمير في تعامله تخيل لو سيدنا مصعب بن عمير فشل في التمهيد لمديق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده بس نرجع لحتة المؤخرة بين المهاجرين والأنصار أخا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع يقوله سعد ابن الربيع لعبد الرحمن بن عوف ده سيد بن عناس بن مالك بيحكي بيقول يروي لنا ما حدث وقال سعد لعبد الرحمن أخي أنا أكثر أهل المدينة مالا خذ شطر مالي فاخذ سيدنا سعد بن معاذ نقول لعبد الرحمن بن عوف يا أخي أنا أكثر واحد عندي مال في المدينة من أكثر الناس في المدينة عندي فلوس، أموال ذهب وفضل مش شوية ورق زي لا ذهب وفضل وعراضي وعقارات وخلعها فانظر شطرة مالي بص شوف نالي وانا هديك نص اللي يعجبك هديلك نص وتحتي امرأتين انا اني جوز اتنين فانظر اياتهما اعجب لك حتى اطلقها وتتزوجها ونقف وقفه ونصل على حبيبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشوف يعلم لن بس شوف العظمة بتاعت سبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظمة صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول بيعرض عليه حاجكم الكل صح صح ولا شوفه مش هحلف هديب العصا ولفه عليك كل واحد كل واحد ياخد عصير بقف وقفة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربيته لأصحابه ونشوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نشوف سعد بيقول للعبد الرحمن إيه. انظر الى المال الاكثر اهل المدينة مالا فانظر الى شطر مالي فخف وتحت امرأتان فانظر الى ايهما ايتهما اعجبوا لك حتى اتنضقها وتتزوجها ده بيعرض عليها كتير فيها دم لما واحد تخيل واحد انت بتقولي الواحد شوف فلوسة هي اللي يعجبك خذ هدي لك النص بتاعه النص بتاعك عرض سخي ما حدش يقدر يتخيله قبلنا نقول يقوله يقوله يقول بص الأجمل واحدة في الزوجاتي وانا اطلق انا الجاوز اتنين شوف أجملهم وانا اطلقها لك وتتجوزها ده ايه العظمة ليه؟ يا عم ده لو واحد بيبص الواحدة اللي زوجتك او واختك او او او هتجيب له الصيف وتجيبه نصيه ينهر ابيض ده شوف بيقول له ايه ما ليه عديلك النص طب اللي المقبول ممكن سهلا انما زوجتش انا جوز اتنين وشوف الاجمل واحدة لك واللي تعجبك خدها اطلقها لك وتتجوزها ما بتحصلش ما بتحصلش ابدا مستحيل تحصل بي مستحيل يعني مع احترام الشديد يعني ده الحاجتين المال والنفس والعرض معظم جرائم العالم كله بتحدثه نازل فلوس ونفس وعرض التلات حاجات دول لكن سيدنا مصعب سيدنا سعد يقول لسيدنا عبد الرحمن بن عمر الكلام مين ده اي واحد مننا اه ويقول لي يشوف اكتر مش اللي, مش اللي اطلع لك واحدة منهم وبس لا ده قدمة الوحدة في نظرك اطلعها لك ايه تفرد ايه يا بس شوف بقى الرد اي واحد مننا يا تخيل زلك تخيل واحد يقول لك تعال اخي هديك حديك مليون او مليون من من فلوسي ده انت تطيب ده انت تتلف بي الدنيا كلها تشيره على كتفك كده يتلف بي لكن سيدنا عبد الرحمن المعوف يقول له بقول واحد يجي يقول لك تعالى انا هطلع لك واحد يبص اللي احب زوجاتي وانا هطلعها لك وانت تتجوز يعني ما تحصلش مستحيل والله ومع ذلك سيدنا سيدنا عبد الرحمن بن عوف يرد ويقول له ايه بارك الله لك في اهلك ومالك بارك الله لك في اهلك ومالك شوف العزمة شوف العزمة بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق السوق بتاعكم فين؟ أنا عاوز أروح أنا عارف في سكتي أنه ربنا مبارك لي أحط إيدي في التراب يطلع دهب ربنا يبارك لك في مالك وفي أهلك وغيني بس لإيه؟ تمام ما خدهاش فرصه العكس لا نقول ده مثال لرجل الاعمال الناجح رجل الاعمال اللي بيتقي الله في ماله وبيتقي الله في تجارته وفي في البيزنس بتاعه زي ما احنا بنقول ويخرج الى السوق عبد الرحمن بن عوف يشتري يبيع يربح هات خد يحصل تبادل يحصل هذا ويكسب يبيع ويكسب ويشتري ويكسب وكسب. وكانت حياته هكذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم والله المشكلة عندنا يا اخوان ان احنا بنبص للفلوس على القطرة على ما بنبصش للفلوس على بركتها اتذكر حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ياريت المسلمين كلهم يعملوا به بيريت ما هي ديك هو ده شرع ربنا عسى وكذلك ليه شرعة ربنا بس من اللي بيعمل بيها أتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن سبقا وبينا دورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقة البركة من بيعهما يعني إيه يعني إيه البيعان بالخيار ما لم يفترق البيعان بالخيار ما لم يفترق تبقى تشتري وتاخده وهكذا فإن صدق وبين دورك لهما في بيعهما الصدق أساس التعامل بينهم الصدق والوضوح أساس التعامل بينهم الصدق والوضوح والله حتة الأماشة دي فيها عيب كذا وكذا وكذا وكذا القطعة الأرض أو البيت ده فيه كذا وكذا كذا والله أنا نكسته يوم كذا وكذا وكذا الجهاز ده عيبه فيه واحد من ثلاثة أربعة في صدق ووضوح بورك لهما في بيعهما انصبقه وبينه صدق ووضوح وظهر العيوب بورك لهما في بيعهما طب لو كذب وكتما كل واحد عمل نفسه ناصف وفهلوي وشاطر ويخب العيوب بتاعته ويبيع الفرز التالت والرابع والتاني على انه اول وخلافه محلقت البركة من بيعهما بيخش الوفلس كتير بس بركة مفيش وبعد يوم والتاني والتالت والرابع نسمع انه تجار كفار بقوا للأسف في الحضير ايه السبب البركة منزوعة لكن البركة لما تبقى موجودة مع ارشع ليل او كتير حتى ربنا ببارك حين نبدأ عن عبد الرحمن ابن عوف هكذا صارت تجارته على احد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اداء كامل للحق الدين. جدار رطب من لو يرفع حجر وصار تحته لو وجد تحته جعبا وفضبه تحرر الحلال ايه السبب في الحاجات دي كلها تحرر الحلال والبعد عن الحرام ما يتاجرش في حاجة ويقول ايه ويحلل نفسه يتاجر في المخدرات والبنجو والخلافه يقول لك الإسلام ده ده عشاب التجارة فيها حلال عشان بتكسف لا نبدأ واحد ويسمع قول عبد الرحمن بن عطل. أولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له حبيبنا صلى ربنا وسلامنا عليه يا ابن عوف إنك من الأغنياء وإنك ستدخل الجنة حبوا فأقرد الله يطلق لك قدميك زي السهم عارف طريق نحيك الهدف داخل الجنة حبوا يا ابن عوف إنك من الأغنياء وإنك ستدخل الجنة حبوا فأقرد الله يقردك فأقرد الله يطلق لك قدميك أقرد الله يقرد لك ويخليها زي الطلقة على على الجنة بأمر الله عز وجل ومنذ سنع هذا النصح من رسول الله ويقرب ربه قربا حسنا فيضاعفه الله له أضعافا كثيرا ويطلق له قدمي في اتجاه الجنة باع في يوم من أرضاً بأربعين ألف دينار باع في يوم من أيام أربعين أرض قمتها أربعين ألف دينار ذهب. ثم يفعل ماذا؟ يعمل إيه في اليوم ده؟ يبيع أرض قمتها أربعين ألف دينار ذهب. طب يصرف إزاي في الأربعين ألف دينار ذهب. اي ابسط حالة واحد يقول لك انا هطلع جزء بسيط اتنين في النية والعشرة في النية الوجه اللي عصة وكذا واحد تاني يقول لك لا انا هطلع نص او التلت تلت اليوم تلت الارض تلت كاس. واحد تاني لك نص ده نوع يعني لكن عبد الرحمن بن عوف يفرقها جميعا في اهله من بني زهرة وعلى امهات المؤمنين وفقراء المسلمين يفر يعطيها المين لأهله لأمهات المؤمنين لفقراء المسلمين ويجهز ويعطي لجيش من جيش المسلمين خمسمائة فرس خمسمائة فرس يتبرع بخمسمائة فرس في تجهيز جيش الم... في تجهيز جيش المسلمين ق... يضرب خمسون خرس ومرأة ألف 1500 رحلة كلها في سبيل الله رب العالمين وعند موته يوصي بخم... بخمسين ألف دينار في سبيل الله رب العالمين خمسين ألف عندما في عند موته يوصي خمسين ألف للوجه الله رب العالمين ويوصي ويوصي بأربعمائة دينار لمن شاهدوا بدرا ممن كانوا أحياء. يعني وصى بربع بربع عشان وصى بأربعمائة دينار ربعمية دينار لل لفضح حي ممن شهدوا بدرا. اللي شهد بدرا. وفضح حي لسه لسه موجود عايش يدل ربعمية دينار حتى. إن عثمان بن عثان شاهد طبعا شاهدت أخذ نصيبه من الوصية برغم ثرائب مع إن سيدنا عثمان بن عثان كان برضو رجل أعمال بيزنس مان للمسلمين, للمسلمين إن كثير والذين لا يبخلون على الله عز وجل ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أثرياء المسلمين إلا إنه أخذ الرسول الأربعمائة دينار من عبد الرحمن بن عوف من حلال صفر، وقال إن مال عبد الرحمن بن عوف إن مال عبد الرحمن حلال صفور وإن الطعمة منه عافية وبركة. يعني إيه يعني سيدنا عبد الرحمن بن عوف عبد عوف واسع اني هيتدرع بخمسين ألف عند مرض موته بعد وفاته خمسين ألف دينار لوجه اللي عز وجل ووسع أربعمائة دينار من اللي لسه موجودين من من أحياء بدر كان من ضمن الأحياء سيدنا عثمان ابن وسيدنا عثمان سري غني مش محتاج فلوكس ولكن قال ان مال عبد الرحمن حلال صفر حلال صافي حلال صرف حلال مصفي حلال مصفي التعمى منه عفية وبركة لما اخذ منه واكل او اشرب حلال عفية يجي عف عفية في الصحة وفي الجسد وبركة شوف العظمة شوف العظمة بتاعت صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا لينا بقى ده الجزء الأول من, من من سير عبد الرحمن ابن عوف الجزء اللي بقى على سرتين على حلقتين جزئيين دي الأولى أو الحلقة الاولى من رجل أعمال المسلمين من الرجال أعمال المسلمين الأوائل عبد الرحمن ابن عوف تعالوا بينا مع بعض كذا نراجع مع بعض عبد الرحمن ابن عوف اولا عبد الرحمن ابن عوف متى أسلم؟ نعم صحيح عبد الرحمن بن عوف متى أسلم؟ وعلى يقدم من؟, من السبب في إسلامه أمين. إذن من أوائل من الأوائل ولا من أوأخر من أو من أواسط الذين أسلموا من الأوائل ولا من أوأخر ولا من أواسط من الأوائل. جميل الله يمدك. سيدنا عبد الرحمن بن عوف، بماذا بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا وحبيبنا رسوله لا بشره ما هو بالجنة ازاي من المبشرين بالجنة نعم بشره بانه يأتي الجنة ايه يأتي الجنة إيه؟ حبو أن يدخل الجنة الله يبارك فيك معنى كلمة حبو يقترب من الأرض وينطلق مباشرة وكان من العشر من المبشرين بالجنة نعم الله يبارك فيك ويرضى عنك يا رب سيدنا عبد الرحمن ابن عفو هل شهد بدرا؟ هل تشاهد بدران عبد الرحمان اتنا نعم وشاهدا ان شاهد واحدا حتى انه اصيب يوم واحد في ساقه وفي اسنانه واصبح في كلامه بعض ال التهتها او الشيء من هذا وهجر عن نعم صح الحبشة الاولى والتانية وحجر مع سيدنا رسول الله الى المدينة طيب سيدنا عبد الرحمن بن عوف ايه العرض من السحرات اللي ايه العرض عليه عرض خذ نصف مالي واندر الى ايهما الى احدى نسائي هو اللي سماه هو عبد الرحمن بن عوف لم يكن اسمه ايه اسم عبد عمر الأول اسمه كان عبد عمر ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه ب... بعبد الرحمن سبنا رسولا اللي سماه كان اول اسمه عبد عمر سبنا وسبنا رسول الله اللي سماه عبد الرحمن طيب عبد الرحمن بن عوف من الصحابي الذي أخذ بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. رسول الله أخذ بين عبد الرحمن بن وبين مين? الله يبارك فيك وسبك. تمام. طيب أبو سعد. ماذا عرض على عبد الرحمة بن عوصة؟ تماما الله سيبالك فيك وي وعرض عليك تاني كما سيذن عبد الرحمن النعوف حينما دخل المدينة ذات يوم وهاجت المدينة من من طراب الرمال الرمال ارتفعت في الارض كانت قوام القفص كان كم شخص كم راحلة او كم ذب الحمد لله قوام الراحلة تسلم ابو حسين ده انت لا لا لا النهار بسم الله ما شاء الله فعلا صلوة مية عمل فيهم ايه عبد الرحمن اول قبل ما الراحلة سيدة عائشة رضي الله عنها لما سألت عن ماذا حدث في المدينة قالت انها قافلة لعبد الرحمن بن عوث قوامها سبعمائة دابة رحلة كلها عليها خيرات من الله عز وجل والتجارة فقالت اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما معنى الحليس يدخل عبد الرحمن بن عوث الجنة عمل ايه تصرف عبد الرحمن بن عوث قبل ما عمل إيه؟ وضع قبل قبل أن تضع الراحلة حمولتها قبل ما ينزل الحمولة بتاعة الراحلة يذهب إلى السيدة عائشة ويقول لها لقد ذكرتيني بحديث لم أنسه تبقوا فكرتيني بحاجة أنا مش مسيحة ده هي نور أمام عيني بتفكرني كل شوية بالبشارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول اشهدك ويشهد السيدة عائشه رضي الله عنها ان قاتلت في سبيل الله رب العالمين بس لا طيب سيدنا عبد الرحمن النافي تبرع ب فرس بألف 1500 في احد المشاهد من الروايات اخرى يبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحد الى الجنة ويقول له يا رسول الله قل رسول الله له أقرب لله يطلق يطلق إلى الجنة ويتبرع عبد الرحمن بن عوف في سبيل الله رب العالمين عبد الرحمن بن عوف رجل يطلق نعم عبد الرحمن بن عوف رجل من رجال أعمال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نستفيد إيه من عبد الرحمن بن عوف في الحلقة الأولى من قصة أو من عبد الرحمن بن عوف من صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف نستفيد إيه نتعلم إيه سبنا عبد الرحمن بن عوف كريمًا في لله رب العالمين إيه نستفيد إيه من عبد الرحمن بن عوف عايزين نتعلم عايزين لو حد بنا رجل اعمال يكون زي عبد الرحمن بن عوف يوجه امواله وفلوسه مش في استضافة لعيبة او او او او لا يوجه فلوسه من يوجه فلوسه في اصلاح دول المسلمين بالخير وفي الخير له يطلق مثال حي يطلق قدميه الله عز وجل قدمه إلى الجنة طيب نستفيد إيه لو أنت رجل بالتاجر عندك محل صغير العفاف والإنفاق الله يبارك فيك يا تمام؟ العفاف والإنفاق الإنفاق في سبيل الله العفاف عن الحرام والإيثار ويأثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يوقى شرح نفسي فأولئك هم المفلفون الله يبارك فيك يا بلايك تمام تمام هو الصحي كده صح عندك محل كشك بالتاجر رجل بالتاجر رجل اعمال حضرتك عندك مصنع عندك محل بتصنع في حاجة اخلص النية لله رب العالمين وتاجر بما يرضي الله وتاجر في الحلال وبالحلال وكن صادقا فيما تتاجر فيه لله رب العالمين يبارك الله لك في مالك يعني عشان نتعلم احنا كرجال اعمال او كاصحاب مشاريع صغيرة او شيء ان احنا نكون صادقين محترمين نخاف الله عز وجل نتاجر مع الله اولا قبل ما نتاجر مع الناس عشان ربنا يبارك لنا ونحط حديث سيدنا رسول الله امام عيوننا راجل اعمال او صاحب مصنع ما غيرش التاريخ الانتاج البضاعه بتاعتها تفسد او استورد حاجات فاشله او مبيدات تجيب او رام سرطانية وسرطانات غض وخلافه وقلنا راجل اعمال خليك يا اخي زي عبد الرحمن بن عوف تتاجر مع الله رب العالمين ما تتبرعش بكل مالك بس هات الحاجة حلال وتاجر في الحلال واستورد حاجات حلال واستورد حاجات ما تصبش المسلمين بالأوراق والسرطناء خليك زي عبد الرحمن بن عوف وربع علام عيوننا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الصبوق مع الكرام البراء وقول رسول الله الشعور كده نحطه قدام عينينا كلنا جميعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حديث ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقه فانصدقه وبينه مورك له ما في بيعهنا البايع والمشتري رب اللي تنصر تخيل مع بعض ونيتهم نية خير ربنا هيبارك في للبايع وهيبارك للمشتري والصدق والوضوح كمان في التسجيل اسمه صحيح ما فيهاش في نص من تحت عاوزه او مزورة لا وال والداي يقول والله الماشيه او قطعه الارض او الجهاز الكهربائي ده سليم بس في عيب صغير كذا كذا كذا ده مخدوش فيه كذا ده كذا ربنا يبارك اما بقى نعمل حلويين وعندنا محلاوه وكل شيء ربنا مش هيبارك فان كذب وكتما وحقت اتنزعت البركة من البيع طب و ايه الفايدة لما البركة اتنزع هفرح بالملايين والمميارات اللي دخلالي والله بلا باكة اخر ربنا بيسال الله طلعها الف باب وباب دخل كتير وابواب انما الصدق والوضوح والاخلاص يجلبان البركة والرزق الخير واليطير حتى لو كان قليل صحيح حد عنده او استفسار بالتجارة وباخلقة المتجار نعم نعم نعم بالاخلاق بالتعاملات ما انا عاجل تاجر ما معك والله ادي فيها عيب كذا كذا قال له تعال لا والله عشان خطرك انا كذا الله ايه الدين ده انت ايه مين اللي علمك كده ده في رجل اسمه محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي علمني طب دينه ايه كذا كذا خلاص انكش في عقلك خليتك اثرت في عقلك السؤال انت ليه صادق ليه محترم ليه ما بتغشش ليه ما بتخدعش الناس ديني امرني بكده هي دي افك المسلمين اليومين دول كافة المسلمين الغش والخداع والكذب هو ده لمود المسلمين في ده يا ليونين دول ان المسلمين بيهتموا بالظاهر وبالجوهر لا بيهتموا بالشكل لكن بيهتموا بالسلوك بالافعال بالتعاملات هو ده شرع ربنا عز وجل اللي عاوزين يطبقوه تطبيق شرع الله في السلوك والاعمال والتعاملات بين المسلمين بعضهم البعض والتعاملات بين المسلمين وغير المسلمين هو ده اللي علمونا سيدنا رسول الله وده اللي شفناه في عبد الرحمن بن عبد الحلقة الاولى منه حد عنده سؤال او استفسار وبناع فينا يا رب وبعمنا من الصادقين يا رب. حد عنده سؤال او استفسار نختم تفضل يا ابو حسين اتفضل يا عم يتفضل مبارك الله فيكم جميعا يا رب يا انا اذن لا انا سكت يا يومسين المرأة من حقها حقات رجل... سيدة اعمال او تجرى او اي شيء مقيمة او مسافرة بشرط بشرط شيء واحد بس تراعي الله وتتقل الله في لبسها في لبسها في كلامها في سلوكها ده الشرط السيدة خضية كانت تاجر وفي نساء المسلمات وحالياً في العصر الحديث وفي العصر الحديث كان من امرأة بتسعى على أسرتها وبيتها وأولادها هي لمغزم عليش محتوى مش شديد هي المرأة اللي بتبيع بتاعة الخضار أو الفكهة أو هكذا ليش بتجري مش بتسعى على ارامل و يتامى ومساكين او صب غني أو, او او او مش عاوزين لدره واسع المهم عندي حاجتين تتقي الله في نفسها وتراعي ربنا وتصلي ربنا هيوسع عليك اوي بالبركه ده اللي يهمك تتقي الله في نفسها في تجارتها وتراعي ربنا وتصلي لو انت عندك هتهولي. لو انت عندك حديث هتهولي. انا ما عنديش حاليا مش عندي. لو انت عندك اتفضل. قول, قول لي علي. لو انت عندك اعناية الاثنين اتفضل وراجعه واشوفه واقراه ونشوف صحيح ان ضعيف واعناية لي. ما في مشكلة. يعني انا ما اعرضش شيء. بلاك ولكن اللي اعرف جزاكم الله على كل شيء وبارك الله فيكم اللي عرفه وما عندي من معلومة ان النساء كانت تذهب الى الاسواق في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي مفيش ما مشكله اي جديد او اي شيء او اي راي نجيب الدليل بتاعه ونشوف صح ام صحيح ام ضعيف هل تتذكرون المرأة ما هو برضه الشيء يذكر الشيء عليكم الصلاة والتركات وافيكم بالله تعالوا بينا الراجع بس كده انت فكرتيني بشيء طب المرأة اللي دخلت السوق وكان اللي بالتاجر وتشتري ما حدثتش حدث على عبد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة شاركت في الغزوات مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اتذكر نسيبة بنت الحاس او نسيبة بنت الحارث في غزوة اوه كان يبتدأ عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صح ولا لأ صح صح ولا لأ فما تقدرش حتى ما تقدرش تقول لأ منوع لأ لكن لو في حاجة لو في حديث او دليل عليا الاثنين نشوفه ونشوفه ان شاء الله مفيش فيش مشكلة ولو جبته يبقى كبتخيرك مفيش لا يبقى يبقى الراجع والدليل معانا ان النساء كانت على حد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذهب الى الاسواق وبقت اللبن فتعالى بين احنا قلنا بقى تق والله تتق الله تتق الله يعني ايه يا ابو حسين احنا عايزين نكون وقعين مش عايزين نكون نعيش نبقى فتاوى او نقر اراء مش ما تنسبش الواقع يبقى بنتكلم على عالفاضي في الهرب تتعامل مع الرجال في احترام تتق احنا نخطه مبدع عام كده ونمشي فيه ايه هو المبدع العام بترعى ربنا عز وجل في سلوكا يعني بالبلد كده ما تتميعش وهي بتبيع وتشتري ما تتميعش تبتقي الله عز وجل في ايه؟ بنعنى قلة اختلاطة طب ما هو على عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه اختلاط. عارف والله اعارف الاساس تعالوا بينه ناسيب الراحة كده عشان إيه؟ نفهم بقى. هو ما كانش فيه اختلاط على سيدنا عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه في المسجد اه المسجد طب انا ازاي يا عم الشيخ اقول بس واحد لا اولا نصلي على حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام انت مش تشوف ترتيب الترتيب بين المسلمين بعضهم الرجال وبعدين الصبيان وبعدين لو في خاناته ونساء يعني ما يبقى في الاخر وبعدين النساء مش ده في المسجد مش ده اختلاط طيب يبقى انا عندي ايه المراه التاجر او التاجر لتتتعامل مع الرجال هتتعامل معه مش هتقول لأ او هتقول لأ هأنت اقول افتي زي ما انت عاوز هيحصل التعامل ولا انت هتعمل سوق مخصوص للرجال وسوق مخصوص للنساء صعب ما احنا عايزين يكون واقعين بس اللي انت تطلبه اي من الراجل ومن الست اي اي او من المرأة اي ان الراجل يرعى رب جميل ناشي هقولك هقولك التعامل ما تنعمل بس طب نعمل ايه نعمل ايه المرأة تبطيق اللي على وجل يعني في البيع الشراء مفيش ميوعه مفيش خلاعة او اذا كانت عامل حكومي مع مبادئ عامة كلها مفيش ميوعه مفيش خلاعة اللبس مفيش مكياج او ميقر مفيش لبس ديق او ملفت او م... وهكذا الامورات يعني بتتقل عز في باحها في شراها في كلامها ما تتبلعش ما تطلعش لو حاجة عالية مكان عالي ما تطلعش هي هقولك لك سؤال بالظبط كده تمام هقول لك على اكتاكوس والله انتوا فتحتوا موضوع كذلك جميل اه في حاجه عاليه في, في حاجة عالية مثلا في راس في, في مكان عالي ما تطلعش هي على السلم لان طبعا هي عشان تطلع على السلم هي يبقى لا تيجي تخلي واحد عيل صغير او كيب. طب هات لي لو سمحت هي هات لي لو سمحت ال العلبه ديت او الكلام ده ده شيء شيء تم المرأة وهي تشتري اللبس صنع على حد لكن يعني اللبس لازم لكل واحد يلبس ربنا فيه مبدا عام كده في اللبس في البيت في الخروج في في السفر ما اللبس واحد ما واضح يعني تعالى بس اخد جزء بس عشان ما شدتش عن الموضوع انا فتحت لي حته بس يا مريم وهي بتشتري اظهر يا ابو حسين نقطة مهمة اوه عاوز اقول عليه المرأة وهي تشتري بس في السوق ما توطيش عشان تجيب الخضار او الطماطم او الفلفل او الجزر او البرتقانية او السفندية تفطي زي بكوة كده لا تخليها مصحة توطي يعني تنزل بر... برجليها ترتجز على ايه تنزل برجليها زي الصوسته كده مثلا تقعبز يعني بالبلدي كده مثلا ايه تقعبز زي ما احنا مصريين بنقول كده تنزل باستقامه ايوه تنزل باستقامه كده ايه يبقى المقعده للاسفل تحت وال ايه والرجل اول والرجل... الركبه من لما تنزل ما تبقاش في وضع الرفوع ليه السبب عشان ما يحصلش برضو فتنا ده جزء جزء تاني بعض النساء اللي بتاجر في السوق او في اي حاجة ب... وهي معها طفل صغير يحسب ايه بتربع الطفل ده بترضع الصبي او الطفل الصغير ده طبعا ده م... مرفوض ومتظفر سديها بتبين س... عفوا يعني الثادي بتاعها وده لا وده مرفوض عاوزك اه... شال او ده بنلاحظ الحدد دي سواء في انطقة القطر في وسيلة المواصلات سواء في السوق مثلا سهل انها إيه تكشف إيه صدرها والتردأ والناس كلها تشوف لأ وماشى او شال او خمار وحط الطفلة على صدرها من تحت بحيث انها ايه ما تتكشاش لان صدر المرأة ابرد ودي دي من حاجات يعني لو واحدة بتشتري خدي بالك غطي صدرك برضو كذا لان احنا رعينا الاجزاء دي وخدنا ضمن منها دي بعض الحاجات المنقوصه في التعاملات او في ايه الاشياء دي في سؤال ثاني او استفسار ثاني مبارك فيكم جميعا في حد عنده سؤال ثاني او استفسار ثاني Barakallahu fikum جميعا. يا سيدي اول سيدة, أ... سيدة اعمال سيدة خديجة رضي الله عنها من دياشي يا اخواننا على نفسنا بس بشرط بس بشرط بالتزام باخلاق واداب الاسلام وهم احله الله وحرمه الله تمام من حقا تبقى سيدة اعمال معاها فلوس وما فيش راجل او راجل او زوج ي... يتاجل لها فنلح طب تعمل ايه صح السيده خديجه كانت بتشوف ماشي بس مع تغير الزمان والمكان والمرأة كانت بتخرج تشتري يعني معلش مع احترامي الشديد دلوقتي في رجال في رجال يعني نصابين في رجال نصابين المرأة لا تامن نقول لها لا لا يجوز لها ذلك بس بشرط لبس تتقل في نفسها كلبس وفي كلام وفي كل شيء وفي التجارة بتاعتها ما تتجرش في شيء محرم تتاجر في النافع في الشيء النافع تتاجر في حاجة يعني تكون صدقة في بايعها واتجارته وده المطفوض كل الاختلاط مفهومه يعني أنا الاختلاط فنودي اتنظري انا ان الاختلاط لبس وخلافه ده لاحرام. انما الاختلاط كان في المسجد على عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرجال الترتيب. رجال ثم صبيان او اطفال ثم النساء. ده يعتبر ك. بالظبط تمام بالظبط ولا ننسى اخواننا يا اخواننا لا ننسى بشيء ايوه بالظبط كده اهم حاجة الالتزام يا اخي الفاضل يا اخي الفاضل تمام ماشي ماشي الفتنه موجوده في اي شيء وحصل الفتنة موجودة في اي في زمان في اي زمان ومكان وكمان شيء لا تنسى يا اخي الفاضل يا اخي الفاضل لا تنسى ان بعض النساء بتعول بعض النساء بتعول ما تنساش ذلك فلا تحرم شيء ولا نستطيع ان نحرم شيء نحرم شيء بعض النساء بتعول زوجها المريض او القاعد او البلطجي اللي مش عاوز يشتغل بعض النساء ارامل او يتامى او مطلقات او تركها زوجها معلقه ما على لرزقه ولا تؤيد بكنا تسعى, تسعى في الحرب تسعى في الحرب ما ينفعش لا يا نيكو بس نطلب منها ايه الالتزام باداب الاسلام بالظبط كده الله يعين كل كل انسان رجل او امراه يسعى على رزقه بالحلال ما هو يا ريت يا لو الارمله واليتيم والمسكين تلاقي اللي يكفلها او تلاقي لها مرتب شهري يكفيها وتقعد البيت ما حب على قلبها هي تكره تكره ان انت تديها كل شهر 2000 جنيه أو ألف جنيه يكفوها هي وأولادها وتعيش معززه ومكرمه في بيتها لو فعلت ذلك من حقك ان انت تقول لها اقعدي في البيت ما ما قبل ده اللي تعلمنا تمام. ماشي. تمام. الله يرعينك ويبارك لك ويوسع عليك ويخفر لك ويرضى عنك يا رب. الله يرضى عنك يا رب. الله يعينك يا رب. يا رب. يا رب. يا رب. رب. رب. الحكام والمسلمين وكل شيء. حد عندش قالتين؟ اللهم بارك الله فيكم جميعا عندي سؤالتين حاضر اني الذي على سيدنا محمد في الاولين ونصلي عليه في الاخرين ونصلي عليه في الملائكه الاعلى الى يوم الدين اللهم إنا نصل على حبيبك محمد كلما صلى عليه ملك أو إنس أو جن أو شجر أو حجر اللهم إنا نصلي ونسلم على حبيبك محمد عذب خلقك وزينة عرشك ومداد كلماتك يا رب العالمين اللهم إنا نصلي ونسلم على حبيبك محمد عدد الذرات التراب وحبات الرمان وحبات الحصارة اللهم إنا نصلي ونسلم على حبيبك محمد عبد قطرات ماء البحار والمحيطات والأنهار والأمطار يا رب العالمين اللهم افل اللهم لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين وأنزل أمنك وأمانك وسكنك وسكينتك على بلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين نغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا رب العالمين استرنا ولا تفضحنا اللهم استرنا ولا تفضحنا كن معنا ولا تكن علينا اصلح احوالنا بارك في اعمالنا الصالحة اللهم اشفي كل مريض اللهم اشفي كل مريض اللهم اشفي كل مريض يا رب العالمين واشفي شيخنا ابا مسلم يا رب اللهم اشف به يا رب العالمين وجعله يا رب العالمين في ميزان حسناته يا رب العالمين اللهم اشفه وعاف به عنه يا رب العالمين كما شفيت أيوب وعلى نبينا الصلاة والسلام اللهم إننا نسألك الرضا اللهم إننا نسألك الرضا والعفو والعافية اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعطه لنا اللهم اغسل قلوبنا بالماء والثلج والبرد اللهم اغسل قلوبنا بالماء والثلج والبرد اللهم اغسل قلوبنا بالماء والثلج والبرد اللهم يا رب العالمين نسألك الاخلاص الصير والعلانية اللهم إننا نسألك الاخلاص الصير والعلانية اللهم إننا نستعين بك من الرئى اللهم إنا نشهدك أننا نتبرأ من الرياء ونتبرأ من كل عمل لا يكون خالصا لوجهك الكريم اللهم се shahad علينا يا رب أننا نتبرأ من الرياء ونسألك أن نكون من عبادك المخلصين المهمصين ومن عبادك المصطفين الأخيار اللهم اجعلنا من عبادك المصطفين الأخيار اللهم يا رب العالمين إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب الشيء الذي يقربنا إلى حبك أبلغ رسولك الكريم صلواتنا وسلامنا عليه يا رب العالمين اللهم اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا وأحل العقدة من أرسلتنا وفقهنا في الدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك فهم الدين والعمل به يا رب العالمين بما فهمنا وبما علمنا وبما تعلمنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك يا رب العالمين العلم النافع والقلب الخوشى واللسان الذاكر والدعاء المستجاب اللهم ألا نسألك دعاء مستجابا يا رب العالمين الخير والخير يا رب العالمين ma istufdeh ma şeyewel اللهم لا تفتن في ديننا ومدنا عندك غير المخلونين اللهم لا تجعلنا نرى الفتنة يا رب العالمين وسرفنا عنها, وصرفنا عنها يا رب العالمين ولا تجعلنا نعرف لها طريقا ولا تعرف لنا طريقا يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين أرزقنا حبك وحب من يحبك اللهم يا رب جعلنا من المحبوبين في عندك وفي أهل سمائك وفي أهل أرضك يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين نسألك حبك وحب من يحبك فارزقنا حبك يا رب العالمين وارزقنا حبك لنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك يا رب العالمين في قلوبنا نورا وفي دمائنا نورا وفي عطوسنا نورا وفي آصابنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا اللهم اجعل في اسمعنا نورا وفي بصائرنا نورا وفي بصيرتنا نورا اللهم اجعل يا رب العالمين يا رب نورا في كلنا واجعل الله نورا لنا عند الصلاة وعند الإنجاز وعند الحساب وعند حضن نبيك الكريم وعند الحقوف بين يديك نسألك نورا اللهم آت كتبنا من نور واجعلنا نمشي منور وجهك يا الله بحق قولك نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وصلى الله وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام